الله الرحمن الرحيم الشريف الثالث من كتاب فقه اللغة وسر العربية تتمة الباب السابع عشر الفصل الخامس والعشرون في اوصافه المشتقة من اوصاف الماء اذا كان الفرس كثير الجري فهو غمر سبه بالماء الغمر وهو الكثير فإذا كان سريع الجري فهو يعبوب وهو الجدول السريع الجري فإذا كان كلما ذهب منه إحضار جاء إحضار فهو جموم شبه بالبئر الجموم وهي التي لا ينزح ماءها فإذا كان متتابع الجري فهو مسح شبه بسح المطر وهو تتابع شآبيبه فإذا كان خفيف الجري سريعه فهو فيض وسكب شبه بفيض الماء وانسكابه فإذا كان لا ينقطع جريوه فهو بحر شبه بالبحر الذي لا ينقطع ماؤه. الفصل السادس والعشرون في ذكر الجموح عن الأزهري فرس جموح له معنيان أحدهما عيب وهو إذا كان يركب رأسه لا يثنيه شيء فهذا من الجماح الذي يرد منه بالعيب والجموح الثاني النشيط السريع وهو ممدوح ومنه قول امرئ القيس وكان من اعرف الناس بالخيل واوصفهم لها جموحا مروحا واحضارها كمعمعة الساعة المقذي الفصل السابع والعشرون في عيوب خلقة الفرس اذا كان مسترخي الاذنين فهو اخذا فإذا كان قليل شعر الناصية قصيره فهو أسفى فإذا كان مبيض أعلى الناصية فهو أسعف فإذا كان كثير شعر الناصية حتى يغطي عينيه فهو أغم فإذا كان مبيض الأشفار مع الزرق فهو مغرب فإذا كانت إحدى عينيه سوداء والأخرى زرقاء فهو أخيف فإذا كان قصير العنق فهو أهنع حتى يكاذ صدره يدنو من الأرض فهو أدن فإذا كان منفرج ما بين الكتفين فهو أكتف فإذا كان منضم أعالي الضلوع فهو أهضم فإذا أشرفت إحدى عينيه على الأخرى فهو أفرق فإذا دخلت إحدى فهدتيه وخرجت الأخرى فهو أزور فإذا خرجت خاصرته فهو أسجل فإذا فإذا اطمأنت فهوته وارتفعت قطاته فهو أقعث فإذا اطمأنت كلتاهما فهو أبذخ فإذا التوى عسيب ذنبه حتى يبرز بعض باطنه الذي لا شعر عليه فهو أعصل فإذا زاد ذلك فهو أكشف فإذا عزل ذنبه في إحدى الجانبين فهو أعزل فإذا أطرق تباعد ما بين رجليه فهو أفحج فإذا اصطكت ركبتاه أو كعباه فهو أسك فإذا كان رسغه منتصبا مقبلا على الحافر فهو اقصد فإذا تدانت فخزاه وتباعد حافراه فهو أصدف وأصد فإذا كان ملتوي الأرساغ فهو أصدع، فإذا كان منتصب الرجلين من غير حناء وتوتر فهو اقصف فإذا قصر حافر رجليه عن حافر يديه فهو شئيت فإذا طبق حافر رجليه حافري يديه فهو أحق وينشد وأقدر مشرف الصهوات ساط كميت لا أحق ولا شئيت والساط البعيد الخطوة وقد تقدم تفسير الأقدر، فإذا كان حافره منقشرا فهو نقد، فإذا عظم رأس عرقوبه ولم يحد فهو أقمع. فإذا كان يصق بحافره يده الأخرى فهو مرتهش فإذا حدث في عرقوبه تزايد وانتفاخ وعصب فهو أجرد فإن حدث ورم في أطرة حافره فهو أدخس فإن شخص في وظيفه شيء يكون له حجم من غير صلابة العظم فهو أمش واسم ذلك العظم المشش الفصل الثامن والعشرون في عيوب عاداته إذا كان يعض المتعرض له فهو عضوض، فإذا كان ينفر ممن أراده فهو نفور فإذا كان يجر الرسن ويمنع القيادة فهو جرور فإذا كان يركب رأسه لا يرده شيء فهو جموح فإذا كان يتوقف في مشيه فلا يبرح وإن ضرب فهو حرون وإذا كان يميل عن الجهة التي يريدها فارسه فهو حيوس فإذا كان كثير العثار في جريه فهو عثور فإذا كان يضرب برجليه فهو رموح فإذا كان مانعا ظهره فهو شموس فإذا كان يلتوي براكبه حتى يسقط عنه فهو قموس فإذا كان يرفع يديه ويقوم على رجليه فهو شبوب فإذا كان يمشي وثبا فهو قطوف وقد اشتملت أبيات لي في وصف فرس أمر الأمير السيد الأوحد أدام الله تأيده بإهدائه إلي على ذكر نفي هذه العيوب عنه وهي لسيد ملك غدا في بردتي ملك وهوب لا بالجهول ولا الملول ولا القطوب ولا الغضوب قد جاد لي بأغر أنعل بالشمال وبالجنوب لا بالشموس ولا القموس ولا القطوف ولا الشبوب الفصل التاسع والعشرون في فحول الإبل وأوصافها إذا كان الفحل يودع ويعفى عن الركوب والعمل فهو مصعب ومقرم وثفيق فإذا كان مختارا من الإبل لقرع النوق فهو قريع فإذا كان هائجا فهو قطم فإذا كان يعتمل ويحمل عليه فهو ضعون ورحول فإذا كان يستقى عليه الماء فهو ناضح فإذا كان غليظا شديدا فهو عرباض ودرفاس ودرواس فإذا كان عظيما فهو عدبس ولوكارك فإذا كان قليل اللحم فهو مقدر ولاحق فإذا كان غير مروض فهو قضيب فإذا كان مذللا فهو منوق ومعبد ومخيس ومديس الفصل الثلاثون فيما يركب ويحمل عليه منها عن الأئمة المطية اسم جامع لكل ما يمتطى من الإبل فإذا اختارها الرجل لمركبه على النجابة وتمام الخلق وحسن المنظر فهي راحله وفي الحديث الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحله فإذا استظهر بها صاحبها وحمل عليها أحماله فهي زاملة ووصف لابن شبرمة رجل فقال ليس ذاك من الرواحل إنما هو من الزوامل فإذا وجهها مع قوم ليمتاروا معهم عليها فهي عليقة الفصل الحادي والثلاثون في أوصاف النوق إذا بلغت الناقة في حملها عشرة أشهر فهي عشراء ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع وبعدما تضع فإذا كانت حديثة العهد بالنتاج فهي عائز، فإذا مشى معها ولدها فهي مطفل فإذا مات ولدها أو نحر فهي شلوب فإذا عطفت على ولد غيرها فرأيمته فهي رائم فإذا لم ترامه ولكنها تشمه ولا تدر عليه فهي علوق فإذا اشتد وجدها على ولدها فهي والد الفصل الثاني والثلاثون في أوصافها في اللبن والحلب إذا كانت الناقة غزيرة اللبن فهي صفي ومري فإذا كانت تملأ الرفد وهو القدح في حلبة واحدة فهي رفود فإذا كانت تجمع بين محلبين في حلبة فهي ضفوف وشفوع فإذا كانت قليلة اللبن فهي بكيئة ودهين فإذا لم يكن لها لبن فهي شفوص فإذا قطع لبنوها فهي جداء فإذا كانت واسعة الإحليل أي الثدي فهي ثرور فإذا كانت ضيقة الإحليل فهي حصور وعزوز فإذا كانت ممتلئة الضرع فهي شكره، فإذا كانت لا تدر حتى تعصب فهي عصوب فإذا كانت لا تدر حتى يضرب أنفها فهي نخور فإذا كانت لا تدر حتى تباعد عن الناس فهي عسوس فإذا كانت لا تدر إلا بالإبساس وهو أن لها بس بس فهي بسوس الفصل الثالث والثلاثون في سائر أوصافها عن الأئمة إذا كانت عظيمة فهي كهات وجلالة فإذا كانت تامة الجسم حسنة الخلق فهي موس وذألبة فإذا كانت ضخمة فهي جلم فعة وكنعرة فإذا كانت طويلة ضخمة فهي جسرة وهرجاب فإذا كانت طويلة السنام فهي كوماء فإذا كانت عظيمة السنام فهي مقحاد فإذا كانت شديدة قوية فهي عيسجور، فإذا كانت شديدة اللحم فهي وجناء مشتقة من الوجين وهي الحجارة فإذا زادت شدتها فهي عرمس وعيرانة فإذا كانت شديدة كثيرة اللحم فهي عنتريس وعرندس ومتلاحكة فإذا كانت ضخمة شديدة فهي دوسرة وعذافره فإذا كانت حسنة جميلة فهي شمردلة فإذا كانت عظيمة الجوف فهي مجفرة فإذا كانت قليلة اللحم فهي حرجوج وحرف ورهب فإذا كانت تنزل ناحية من الإبل فهي قذور فإذا رعت وحدها فهي قسوس وعسوس وقد قست تقس وعست تعس عن أبي زيد والكسائي فإذا كانت تصبح في مبرتها ولا ترتعي حتى يرتفع النهار فهي مصباح فإذا كانت تأخذ البقل بمقدم فيها فهي نسوف فإذا كانت تعجل للورد فهي ميراد فإذا توجهت إلى الماء فهي قارب فإذا كانت في أوائل الإبل عند ورودها الماء فهي سلوف فإذا كانت تكون في وسطهن فهي دفون فإذا كانت لا تبرح الحوض فهي ملحاح فإذا كانت تأبى أن تشرب من دائم بها فهي مقامح فإذا كانت سريعة العطش فهي ملواح فإذا كانت لا تدن من الحوض مع الزحام وذلك لكرمها فهي رقوب وهي من النساء التي لا يبقى لها ولد فإذا كانت تشم الماء وتدعه فهي عيوف فإذا كانت ترفع ضبعيها فهي ضابع فإذا كانت لينة اليدين في السير فهي خنوف فإذا كانت كأن بها هوجا من سرعتها فهي هوجاء وهوجل فإذا كانت تقارب الخطوة فهي حاتكة فإذا كانت تمشي وكأن برجليها قيدا وتضرب بيديها فهي راتكة فإذا كانت تجر رجليها في المشي فهي مزحاف وزحوف فإذا كانت سريعة فهي عصوف ومشمعلة وعيهل وشملال ويعملة وهمرجله وشميزره وشملة فإذا كانت لا تقصد في سيرها من نشاطها قيل فيها عجرفية وهي في شعر الأعشر الفصل الرابع والثلاثون في أوصاف الغنم سوى ما تقدم منها إذا كانت الشاة سمينة ولها سحفة وهي الشحمة التي على ظهرها فهي سحوف فإذا كانت لا يدرى بها شحم أم لا فهي زعوم ومنه قيل في قول فلان مزاعم وهو الذي لا يثق به فإذا كانت تلحس من مر بها فهي رؤوم فإذا كانت تقلع الشيء بفيها فهي تموم فإذا تركت سنة لا يجذ صوفها فهي معضرة فإذا كانت مكسورة القرن الخارج فهي قصماء فإذا كانت مكسورة القرن الداخلي فهي عضباء فإذا التوى قرناها على أذنيها من خلفها فهي عقصاء فإذا كانت منتصبة القرنين فهي نصباء فإذا كانت ملتوية القرنين على وجهها فهي قبلاء فإذا كانت مقطوعة طرف الأذن فهي قصوا، فإذا انشقت أذناها طولا فهي شرقاء فإذا انشقتا عرضا فهي خرقاء الفصل الخامس والثلاثون في تفصيل أسماء الحيات وأوصافها عن الأئمة الحباب والشيطان الحية الخبيثة الحنش ما يصاد من الحيات والحيوت الذكر منها الحفاث والحضب الضخم منها وذكر حمزة بن علي الأصفهاني أن الحفاث ضخم مثل الأسود أو أعظم منه وربما كان اربع أذرع وهو أقل الحيات أذن وسنانير هجرت في الدور الحفاث وهو يفطاد الجرذان وما أشبهها الأسود العظيم وفيه سواد قال حمزة الأسود هو الداهية وله شعر أسود وعرف طويل وبه صنان كصنان التيس في المعزة الشجاع أسود أملس يضرب إلى البياض خبيث قال شمر وهو دقيق لطيف قال أبو زيد الأعيرج حية صماء لا تقبل الرقى وتفسر كما تفسر الافعى قال أبو عبيدة الأعيرج حية أريقف نحو ذراع وهو أخبة من الأسود عن ابن الاعرابي الأعيرج أخبة الحيات يقفز على الفارس حتى يصير معه في سرجه قال الليث عن الخليل الأفعى التي لا تنفع معها رقية ولا ترياق وهي رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأس قال غيره هي التي إذا مشت متثنية جغشت بعض أنيابها ببعض وقال آخر هي التي لها رأس عريض ولها قرنان والأفعوان الذكر من الأفاعي العربد والعسود حية تنفخ ولا تؤذي الأرقم الذي فيه سواد وبياض والأرقش نحوه ذو الذي له خطان أسودان الأبتر القصير الذنب الخشاش الحية الخفيفة الثعبان العظيم منها وكذلك الأيم والأين قال أبو عبيدة الحية العاضه والعاضهة التي تقتل إذا نهشت من ساعتها والصل نحوها أو مثلها قال غيره الحارية التي قد صغرت من الكبر وهي أخبث ما يكون ويقال هي التي حرى جسمها أي نقص لان وعاء سمها يمتص لحمها ابن فترة حية شبه القضيب من الفضة في قدر الشبر والفتر وهي من اخبث الحيات واذا قرب من الانسان ونزع في الهواء فوقع عليه من فوق ابن طبق حية صفراء تخرج بين السلحفات والهرهر وهو أسود سالخ ومن طبعه أنه ينام ستة أيام ثم يستيقظ في السابع فلا ينفخ على شيء إلا أهلكه قبل أن يتحرك وربما مر به الرجل وهو نائم فيأخذه كأنه سواد ذهب ملقى في الطريق وربما استيقظ في كف الرجل فيخر الرجل ميتا وفي أمثال العرب أصابته إحدى بنات طبق قال الليل. قال الليل السف الحية التي تطير في الهواء وأنشد وحتى لو أن السف ذا الريش عضني لما ضرني من فيه ناب ولا تغرب النضماض هي التي لا تسكن في مكان ومن أسمائها القزة والهلال والمزعامة عن ثعلب عن ابن الأعرابي انتهى الباب السابع عشر الباب الثامن عشر في ذكر أحوال وأفعال للإنسان وغيره من الحيوان الفصل الأول في ترتيب النوم أول النوم النعاس وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم ثم الوسن وهو ثقل النعاس ثم الترنيق وهو مخالطة النعاس للعين. ثم الكرا والغنب وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان. ثم التغفيق وهو النوم وانت تسمع كلام القوم عن الاصمعي ثم الاغفاء وهو النوم الخفيف ثم التهويم والغرار والتهجاع وهو النوم القليل ثم الرقاد وهو النوم الطويل ثم الهجود والهجوع والهبوع وهو النوم الغرق ثم التسبيخ وهو اشد النوم عن ابي عبيد عن الاموي الفصل الثاني في ترتيب الجوع اول مراتب الحاجة الى الطعام الجوع ثم السغب ثم الغرة ثم الطوى ثم الضرم ثم السعار الفصل الثالث في ترتيب احوال الجائع اذا كان الانسان على الريق فهو ريق عن ابي عبيدة فاذا كان جائعا في الجب فهو محل عن ابي زيد. فإذا كان متجوعا للدواء مخليا لمعيدته ليكون أسهل لخروج الفضول من أمعائه فهو وحش ومتوحش فإذا كان جائعا مع وجود الحر فهو مغتوم فإذا كان جائعا مع وجود البرد فهو خرس فإذا احتاج إلى شد وسطه من شدة الجوع فهو معصب الفصل الرابع في ترتيب العطش أول مراتب الحاجة إلى شرب الماء العطش ثم الزمأ ثم الصدى ثم الغلة ثم اللهبة ثم الهيام ثم الأوام ثم الجواد وهو القاتل الفصل الخامس في ترفيد الشهوات فلان جائع إلى الخبز قرم إلى اللحم عطشان إلى الماء عيمان إلى اللبن برد إلى التمر جعم إلى الفافهة الفصل السادس في تقسيم الأكل الأكل للإنسان القرم للصبي الهمس للعجوز الدرداء عن الأزهرية عن أبي الهيثم القضم للدابة في اليابس والخضم في الرطب الأرم للبعير اللمج للشات التقرم للضبي البلع للظليم وغيره الرعي والرتع للخفي والحافر والظلف اللحس للسوس الجرد للجراد الجرس للنحل يقال نحل جوارس تأكل ثمر الشجر الفصل السابع في تقسيم ضروب من الأكل التطعم والتلمذ التذوق الخضم الأكل بجميع الأسنان القضم بأطرافها الغزم الأكل بجفاء وشدة نهم عن الليل القشم والسحت شدش الأكل الخمخمة ضرب من الأكل قبيح المشع أكل ما له جرس عند الأكل كالقثاء وغيره اللوس الأكل القليل عن ابن الاعرابي قال ليس هو أن يتتبع الإنسان الحلاوات وغيرها فياكل القش والتقشس ان يطلب الأكل من هنا ومن هنا الفصل الثامن في تقسيم الشرب شرب الإنسان رضع الطفل ولغ السبع جرعه وكرع البعير والدابة عب الطائر الفصل التاسع في ترتيب الشرب عن الصاحب أبي القاسم أقل الشرب التغمر ثم المص والتمزز ثم العب والتجرع وأول الري النضح ثم النقع ثم التحبب ثم التقمح الفصل العاشر في تقسيم الأكل والشرب على أشياء مختلفة بلع الطعام سرط الفالو ذجا لعق العسل جرع الماء سفى السويقة حسى المرقة الفصل الحادي عشر في تقسيم الغصف غص الطعام شرق بالماء شجي بالعظم جرص بالريقي الفصل الثاني عشر في شرب الأوقات الجاشرية شرب السحر الصبوح شرب الغداتي القيل شرب نصف النهار الغبوق شرب العشي الفصل الثالث عشر في تقسيم الحبل امرأة قبلة ناقة خلفة رمكة عقوق أتان جامع شاث نتوج كلبة مجح الفصل الرابع عشر في تقسيم الولادة ولدت المرأة نتجت الناقة والشات وضعت الرمكة والأتان الفصل الخامس عشر في تفصيل التهيؤ لأفعال وأحوال مختلفة فأن الرجل إذا تهيأ للقيام تماثل المريض إذا تهيأ للمثول أجهش الصبي إذا تهيأ للبكاء برأ الديك وتبرأ إذا تهيأ للهراش دف الطائر إذا تهيأ للطيران استدف الأمر إذا تهيأ للانتظام احرمتش الرجل وزبأرة إذا تهيأ للشر عن الأصماعي تشذر وتقتر اذا تهيا للقتال عن ابي زيد تلبب اذا تهيا للعدو ابرندع للامر واستنتل اذا تهيا له عن ابي زيد ايضا تخيلت السماء وترهيات اذا تهيات للمطر اب فلان ياب ابا اذا تهيا للمسير عن ابي عبيد عن ابي عبيده وانشد للاعشى اخ قطوى كشحا واب ليذهب الفصل السادس عشر في ترتيب الحب وتفصيله عن الأئمة أول مراتب الحب الهوى ثم العلاقة وهي الحب اللازم للقلب ثم الكلف وهو شدة الحب ثم العشق وهو اسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه الحب ثم الشعف وهو إحراق الحب القلب مع لذة يجدها وكذلك اللوعة واللاعج فإن تلك حرقة الهوى وهذا هو الهوى المحرق ثم الشغف وهو أيبلغ يبلغ الحب شغاف القلب وهي جلدة دونه وقد قرئتا جميعا شعفا وشغفا ثم الجوى وهو الهوى الباطن ثم التيم وهو أن يستعبده الحب ومنه سمي تيم الله أي عبد الله ومنه رجل متيم ثم التبلو وهو أن الهوى ومنه رجل متبول ثم التدليه وهو ذهاب العقل من الهوى ومنه رجل مدلة ثم الهيوم وهو أن يذهب على وجهه لغلبة الهوى عليه ومنه رجل هائم الفصل السابع عشر في ترتيب العداوة عن أبي بكر الخوارزمي وابن خالوي البغض ثم القلا. ثم الشنف والشنأ ثم المقت ثم البغضة وهي أشد البغض فأما الفرك فهو بغض المرأة زوجها وبغض الرجل امرأته لا غير الفصل الثامن عشر في تقسيم أوصاف العدو العدو ضد الصديق الكاشح العدو المبغض الذي يوليك كشحه عن الأصمعي. القتل العدو الذي يترصد قتل صاحبه عن أبي سعيد الضرير الفصل التاسع عشر في ترتيب أحوال الغضب وتفصيلها أول مراتبها السخط وهو خلاف الرضا ثم لخرين طام وهو الغضب مع تكبر ورفع رأس ثم البرقمة وهي غضب مع عبوس وانتفاخ عن الليل ثم الغيظ وهو غضب كامن للعاجز عن التشفي ومنه قوله وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ثم الحرد بفتح الراء وتستينها وهو أن يغطاض الإنسان فيتحرش بالذي غاضه ويهم به ثم الحنق وهو شدة الارتياز مع الحقد ثم الاختلاط وهو أشد الغضب قال ابن السكيد أك الرجل وارمأك أك إذا امتلأ غضبا الفصل العشرون في ترتيب الصروف أول مراتبه الجزل والابتهاج ثم الاستدشار والاهتزاز وفي الحديث اهتز العرش لموت سعد بن معاذ ثم الارتياح والبرنشاق ومنه قول الأصمعي حدثت الرشيد بحديث كذا فبرنشق له ثم الفرح وهو كالبطر من قوله إن الله لا يحب الفرحين ثم المرح وهو شدة الفرح من قوله ولا تمشي في الأرض مرحا الفصل الحادي والعشرون في تفصيل أوصاف الحزن الكمد حزن لا يستطاع إنضاؤه البث أشد الحزن الكرب الغم الذي يأخذ بالنفس السدم هم في ندم الأسى واللهف حزن على الشيء يفوت الوجوم حزن يسكت صاحبة الأسف حزن مع غضب في قول القرآن ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا الكآبة سوء الحال والانتسار مع الحزن الترح ضد الفرح الفصل الثاني والعشرون في السرعة الحقحقة سرعة السير الهفيف شرعة الطيران الحزم سرعة القطع الخطف سرعة الأخذ القعص سرعة القتل السح سرعة المطر المشق سرعة الكتابة والطعن والأكل عن ابن السكي الإمعان الإسراع في السير والأمر العيث الإسراع في الفساد الفصل الثالث والعشرون في تفصيل ضروب الطلب التوخي طلب الرضا والخير والمسرة ولا يقال توخى شره البحث طلب الشيء تحت التراب وغيره التفتيش طلب في بحث وكذا الفحص الإراغة طلب الشيء بالإدارة المحاولة طلب الشيء بالحيل الارتياد طلب الماء والكلى والمنزل المزاولة طلب الشيء بالمعالجة التعييث طلب الشيء باليد من غير أن يفسره عن الجوهري التحري طلب الأحرى من الأمور الالتماس طلب الشيء باللمس اللمس طلب الشيء من هناك وهنا عن الليل وأنشد يلمس الأحلاس في منزله بيديه كاليهودي المضل الجوس طلب الشيء باستقصاء من قول القرآن فجاسوا خلال الديار أي فيها ينظرون هل بقي أحد لم يقتلوه انتهى الباب الثامن عشر الباب التاسع عشر في الحركات والأشكال والهيئات وضروب الضرب والرنب الفصل الأول في أعضاء الإنسان من غير تحريكه إياها خفقان القلب نبض العرق اختلاج العين ضربان الجرح ارتعاد الفريفة ارتعاش اليد رمعان الأنف يقال رمع الأنف إذا تحرك من غضب عن أبيع عبيدة وغيره الفصل الثاني في حركات سوى الحيوان عن بعض أدباء الفلاسفة حركة النار لهب حركة الهواء ريح حركة الماء موج حركة الأرض زلزلة الفصل الثالث في تفصيل حركات مختلفة عن الأئمة الارتكاض حركة الجنين النوس حركة الغصن بالريح التدلدل حركة الشيء المتدلي الترجرج حركة الكفل السمين والفالوذج الرقيق النسيم حركة الريح في لين وضعف الزماء حركة القتيل النودان حركة اليهود في مدارسهم. الفصل الرابع في تقسيم الرعدة الرعدة للخائف والمحموم الرعشة للشيخ الكبير والمدمن للخمر القرقفة لمن يجد البرد الشديد العلز للمريض والحريص على الشيء يريده الزمع للمدهوش والمخاطر الفصل الخامس في تفصيل تحريكات مختلفة عن الأئمة الانفاض تحريك الرأسي الطرف تحريك الجفون في النظر التزمزم تحريك الشفتين للكلام اللجلجة والنجنجة تحريك المضغة واللقمة في الفم قبل الابتلاع التلمذ تحريك اللسان والشفتين بعد الأكل كأنه يتتبع بلسانه ما بقي في أسنانه المضمضه تحريك الماء في الفم الخضخضة تحريك الماء والشيء المائع في الإناء وغيره الهز والهزهزة تحريك الشجرة ليسقط ثمرها الزعزعة تحريك الريح النبات والشجرة وغيرهما الزفزفة تحريك الريح يبيس الحشيش الهدهدة تحريك الأم ولدها لينام النظنظة تحريك الحية لسانها البصدفة تحريك الكلب ذنبه المزمزة والترترة أن يقبض الرجل على يد غيره فيحركه تحريكا شديدا النص والإيضاء تحريك الدابة لاستخراج أقصى سيرها الدعتعة تحريك المكيال وغيره ليسع ما يجعل فيه الشغشغة تحريك السنان في المطعوم الفصل الثالث فيما, فيما تحرك به الأشياء الذي تحرك به النار مسعر الذي تحرك به الأشربة مخوض الذي يحرك به السويق مجدح الذي تحرك به الدواث محراق الذي يحرك به ما في البساتين مصواط الذي يصبر به الجرح مصباط الفصل السابع في تقسيم الإشارات أشار بيده أو مأ برأسه غمز بحاجبه رمز بشفته لمع بثوبه قال أبو زيد: صبع بفلان وعلى فلان إذا أشار نحوه بإصبعه مغتابا الفصل الثامن في تقصير حركات اليد وأشكال وضعها وتقليلها، وقد جمعت في هذا الفصل بين ما جمع حمزة الأصفهاني وبين ما وجدته عن اللحياني وعن ثعلب عن ابن العربي وغيرهم. إذا نظر إنسان إلى قوم في الشمس فألفق حرف كفه بجبهته فهو لاستكشافه، فإن زاد في رفع كفه عن الجبهة فهو الاستشفاف فإذا كان أرفع من ذلك فهو الاستشراف فإذا جعل كفيه على المعصمين فهو الاعتصام فإذا وضعهما على العضدين فهو الاعتضاد فإذا حرك السبابه وحدها فهو الالواء قال مؤلف الكتاب لعل اللي أحسن فإن البحطرية يقول لوى بالسلام بنانا خضيبة ولحظا يشوق الفؤاد الطروبه فإذا دعا إنسانا بكفه قابضا أصابعها إليه فهو الإيماء فإذا حرك يده على عاتقه وأشار بها إلى ما خلفه أن كف فهو الإيباء فإذا أقام قام أصابعه وضم بينها في غير التزاق فهو العقاب، فإذا جعل كفه تجاه عينيه اتقاء من الشمس فهو النشار فإذا جعل أصابعه بعضها في بعض فهو المشاجبة فإذا ضرب إحدى راحتيه على الأخرى فهو التبلد قال مؤلف الكتاب التصفيق أحسن وأشهر من التبلد فإذا ضم أصابعه وجعل إبهامه على السبابة وادخل رؤوس الأصابع في جوف الكف كما يعقد حسابه على 43 فهو القبضة فإذا ضم أطراف الأصابع فهو القبضة فإذا أخذ ثلاثين فهي البذمة فإذا أخذ أربعين وضم كفه على الشيء فهو الحفنة فإذا جعل إبهامه في أصول عصابعه من باطن فهي السفنة فإذا حتى بيد واحدة فهي الحفية فإذا حتى بهما جميعا فهي الكشحة فإذا جعل إبهامه على ظهر السبابة وأصابعه في الراحة فهو الجمع فإذا أدار كفه معا ورفع ثوبه فألوى به فهو اللمع فإذا أخرج الإبهام من بين السبابة والوسطى ورفع أصابعه على أصل الإبهام كما يأخذ تسعة وعشرين وأضجع سبابته على الإبهام فهو القصع فإذا قبض الخنصر والبنصر وأقام سائر الأصابع كأنه يأكل فهو القبع فإذا نكت أصابعه وأقام أصولها فهو القفع فإذا أدار سبابته على الإبهام وحدها وقد قبض أصابعه فهو القفع فإذا جعل أصابعه كلها فوق الإبهام فهو العجس فإذا رفع أصابعه ووضعها على أصغي الإبهام عاقدا على 99 فهو الضف، فإذا جعل الإبهام تحت السبابة كأنه يأخذ 63 فهو الضبط فإذا قبض أصابعه ورفع الإبهام خاصة فهو الضويف، فإذا رفع يديه مستقبلا ببطونهما وجهه ليدعو فهو الإقناع فإذا وضع سهما على ظفره وأداره بيده الأخرى ليستبين له عوجاجه من استقامته فهو التنقير فإذا مد يده نحو الشيء كما يمد الصبيان أيديهم إذا لعبوا بالجوز فرموا بها في الحفرة فهو السدو والزدو لغة صبيانية في السدو فإذا قام بظفر إبهامه على ظفر سبابته ثم قرع بينهما في قوله ولا مثل هذا فهو الزنجير فإذا وضع يده على الشيء يكون بين يديه على الخوان كي لا يتناوله غيره فهو الجردبان وينشد إذا ما, إذا ما كنت في قوم شهاوى فلا تجعل شمالك جردبان فإذا بسط كفه للسؤال فهو التكفف الفصل التاسع في اشكال الحمل عن ابي عمرو عن ثعلب عن ابن الاعرابي وعن ابي نصر عن الاصمعي الفصنة بالكف الحسية بالكفين الضبثة ما يحمل بين الكفين الحال ما حملته على ظهرك التبان ما لففت عليه حجزك سراويلك من خلف الضغمة ما حملته تحت ابطك الكارة ما حملته على رأسك وجعلت يديك عليه لألا يقع الفصل العاشر في تقسيم المشي على ضروب من الحيوان مع اختيار أسهل الألفاظ وأشهرها الرجل يسعى المرأة تنشي الصبي يدرج الشاب يخطر الشيخ يدلس الفرس يجري البعير يسير الظليم يهدج الغراب يحجل العصفور ينقر الحية تنساب العقرب تدب الفصل الحادي عشر في ترتيب مشي الإنسان وتدريجه إلى العدو المشي ثم السعي ثم الإيفاظ ثم الهرولة ثم العدو ثم الشد الفصل الثاني عشر في تبصيل ضروب مشي الإنسان وعدوه عن الأئمة الدرجان مشي الصبي الصغير الحب مشي الرضيع الحجلان والرديان أن يرفع الغلام رجلا ويمشي على أخرى الخطران مشية الشاب باهتزاز ونشاط الدليف مشية الشيخ رويدا ومقاربته الخطو الهدجان مشيه المثقل وكذلك الدلح والدرمان الدألان مشيه النشيط والذألان بالزال مشية خفيفة ومنها يسمى الزئب الزؤالة الرسفان مشية المقيد الوكبان مشية في درجان ومنه اشتق الموكب الاختيال والتبختر والتبهمس مشية الرجل المتكبر والمرأة المعجبة بجمالها وكمالها الخيزولا والخيزراء مشية فيها تبختر، الخزل مشية المنخزل في مشيه كأن الشوك شاك قدمه المفيطاء مشية المتبختر ومد يديه لقول القرآن ثم ذهب إلى أهله يتمطى الحي كانوا مشت مشية يحرك فيها الماشي إلته ومنتبه عن الليث وأبي زيد القهقر مشة الراجع إلى خلف العشزان مشية المقطوع الرجل القزل مشي الأعرج التحلج مشية المجنون في تمايله يمنة ويسرة الإهقاء مشية المسرع الخائف من قول القرآن مهطعين مقنع رؤوسهم الهرولة مشية بين المشي والعدو النألان مشية الذي كأنه ينهض برأسه إذا مشى يحركه إلى فوق مثل الذي يعدو وعليه حمل ينهض به التهادي مشية الشيخ الضعيف والصبي الصغير والمريض والمرأة السمينة الرفل مشية من يجر ذيوله ويركضها بالرجل التزع... التزعلب مشية في استخفاء الخنزفة والنعتلة أن يمشي مفجا ويقلب رجليه كأنه يغرف بهما وهي من التبختر الترهوك مشية الذي يمشي كأنه يموج في مشيه الحتك أن يقارب الخطوة ويسرع الزوزأة أن ينصب ظهره ويقارب الخطوة الضكبكة والانكدار والانصلات والانسدار والازراف والإهراع الإسراع في المشي الأتلان أن يقارب خطوه في غضب القطوان أن يقارب خطوه في نشاط الإحصاف أن يعدو عدوا فيه تقارب الإحصاب أن يثير الحصباء في عدوه الكردحة والكمترة عدو القصير المتقارب الخطو الهوزلة أن يضطرب في عدوه اللبطه والكلطة عدو الأقسل الفصل الثالث عشر في تقسيم العدو عدى الإنسان أحضر الفرس أرقل البعير خف النعام عسل الذئب مزع الضبي الفصل الرابع عشر في تقسيم الوسط طفر الإنسان ضدر الفرس وتب البعير قفز الصبي، نقز الضبي، نز التيس، نقر العصفور، طمر البرغوث. الفصل خانس عشر في تفصيل ضروب الوثب. القفز انضمام القوائم في الوثب. النفذ انتشارها عن ابن عن دريد. الطمور وثب من أعلى إلى أسفل. والطفر وثب من أسفل إلى فوق عن سعلب. الضبر أن يثب الفرس فتقع قوائمه مجموعة النزو وثب التيس على العنز. البحظلة أن يقفز الرجل قفزان اليربوع والفأرة عن الفراء الفصل السادس عشر في تفصيل ضروب جري الفرس وعدوه عن أبي عمرو والأصمعي وأبي عبيده وأبي زيد وغيرهم العنق أن يباعد بين خطاه ويتوسع في جريه الهملجة أن يقارب بين خطاه مع الإسراء والارتجال أن يخلط الهملجة بالعنق وكذلك الفلج الخبب أن يستقيم تهاديه في جريه ويراوح بين يديه ويقبض رجليه التقدي أن يخلط الخبب بالعنق الضبر أن يسبه فتقع رجلاه مجموعتين الضبع أن يلوي حافره إلى عضده الخناف والخنيف أن يهوي بمحافره إلى وحشيه. العجيله أن يكون جريه بين الخبب والتقريب والتقريب أن يرفع يديه ويضعهما معا التوقص أن ينزو نزوا مع مقاربة الخطو الرديان أن يرجم الأرض رجما بحوافره الدحو أن يرمي بيديه رميا لا يرفع سنبكه عن الأرض كثيرا الإنجاج أن يأخذ في العدو قبل أن يضطرم في عدوه المرطى فوق التقريب ودون الإهذاب الإرخاء أشد من الإحضار وكذلك الابتراق، الإهماج أن يجتهد في بذل أقصى ما عنده من العدو الفصل السابع عشر في ترتيب عدو الفرس الخبب ثم التقريب ثم الإنجاز ثم الإحضار ثم الإرخاء ثم الإهزاب ثم الإهماج الفصل الثامن عشر في ترتيب السوابق من الخيل قال الجاحظ كانت العرب تعد السوابق ثمانية ولا تجعل لما جاوزها حظا فأولها السابق ثم المصلي ثم المقفف ثم التالي ثم العاطف ثم المدمر ثم البارع ثم اللطيم وكانت العرب تلطم الآخر إن كان له حظ وقال أبو عكرمة أخبرنا ابن قادم عن الفراء أنه ذكر في السوابق عشرة اسماء لم يحكيها أحد غيره وهي السابق ثم المصلي ثم المسلي ثم التالي ثم المرتاح ثم العاطف ثم الحظي ثم المؤمل ثم اللطيم ثم السكيت الفصل التاسع عشر في تفصيل ضروب سير الإبل التهويد السير الرفيق عن الاصمعي الملخ السير السهل عن أبي عمرو، الزميل السير اللين الحوز السير الرويد عن أبي زيد التفصيل أن يكون معها أولادها فيرفق بها حتى يدركها الوخدان أن ترمي بقوائمها كمشي النعام التخويد أن تهتز كأنها تضطرب التعمج التلوي في السير الارمداد والارقداد سير في سهولة وسرعة التبغيل والهرجلة شيء فيه اختلاط بين الهملجه والعنق عن السراء والكسائي العجرفية ألا تقصد في سيرها من النشاط المعجو أن تسير في كل وجه النشاط